يريد الله أن يخفف عنكم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارا عن تراضٍ منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوَانٌ وَظُلْمٌ فَسُوَفَنُصْلِيهِنَّ رَأْسٌ فَسُوَفَنُصْلِيهِنَّ رَأْسٌ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تمننوا مما نضل به بعضكم على بعض الرجال شيءا مما انتسب وللنساء وَاسْتَأْمَنُوا الْقُرْبَى وَاسْتَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا